فنش التراب لهم وهو رضوان حمول الرمان فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلا والأهل أين حنانهم باع وفائي والصحب أين أي جن صار ورائي والاسم أين بريقه ليلة دنائي هذه نهاية حالي فاشي التراب فالشي التراب يضمني وهو غطاري حول الرمال تلفني بل من ورائي والحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خاط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي يغب هو وبكى رثا ما بكى وبكى رثائي رثا والدمع جف ما مسيره بعد البكاء بعد البكاء بكاء والكون ضاق بوسع راقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي هذه نهاية حالي فشدت والخوف يملأ غربتي من دوائي والرب